حسان حسان حسان حسان يا قصة شوق بين جروحي كل ما اشتاق تكبر روحي يا قصة شوق بين جروحي كل ما اشتاك تكبر روحي يا حسين الناس تدري وانا ادري شما نزلت الخدمتك تعلق قدري شرف ما بعده شرف لو خلاص عمري ينكتب خاتم لي الحسين على قبري تنكتب خاتم للحسين على قبري ينبع بابك جيت وانا بنوحي كل ما اشتاق تكبر روحي بيك تعليت وانت بدمي اسمك عنوان صار اسمي مولاي بيك تعليت وانت بدمي اسمك عنوان صار اسمي ما افكر بيك ذا مو عيني تدمع ما احب الموت خافة نروح تطلع أنا عايش واردم وتنبيك وقنا واصرخي بحبك وكل الكون يسمع واصرخي بحبك وكل الكون يسمع كل ما أنخال يخلص همي اسمك عنوان صار لاسمي حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين يا دنيا تعيش وانت بعيني غيرك يا حسين ما يعنيني يا دنيا تعيش وانت بعيني غيرك يا حسين ما يعنيني يا حسين شلون عيني تشوف غيرك وانت حتى بموتك مشوفنا خيرك انتهت بس ابتدى لدينا بمصيرك قد ظلم بالدنيا ما سكت ضميره قد ظلم بالدنيا ما سكت ضميره دمك من طاح طاح خضر ديني غيرك يا حسين ما يعنيني حسين حسين حسين حسين حسين say for say